إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسغيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها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 سَمُّ وَلا تَمْهَرِي رَاء وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ وَلَالُهَا وَذُلِلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِينا وَيُقَافُ عَلَيْهِمْ بِأَأْنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا قَوَارِيرٌ مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوها تَقْدِيرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها من جبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم وعدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم مؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أسار من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القدر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 نحن خلقناهم وشدنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبرينا إن هذه تذكره فمن شاء تتخذ إلى ربه سبيله ك ما يدخلني شاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرف فالعصفات عصف و النشرات فالفارقات فرقاً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 وجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعما خادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها ونسي شامحات وأسقيناكم ماء أنفراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا إنها ترني بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتبرون ويل أرَكُم كِيدٌ فَكِيدٌ وَإِلَيْهُمْ إِلَى الْمُكْلِبِينَ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي غِلَالِهُ وَعُلُونِهِ وَثُوَاقِهَا مِنْ مَا يَشْتَهُونَ كُلُّهُ أَشْرَبُهُ هَلِيَّةً بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّكَ ذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ